فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيَّ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْبِ وَأُوَحِيَنَا إِلَيْهِ لَتُنَبَّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْحُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيَّ يَبْكُونَ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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى الوه قال يا هذا غلام وأسره بضاعة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 واستقبل الباب وقدت قميصه من دبر والفا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا ان الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد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 إنا لن فِي في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكأ واعتذت لهن متكؤ واتت كل واحدة منهن سكنا وقالت خرج عليهم فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُمُنَّ فِيهِ ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليُسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون لي إليه وإلا تصرف عن وَمَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِينَ ثُمَّ بَدَى مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُّهُ حَتَّى حِينَ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَ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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجم منهم أذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذِكْرَ رَبِّهِ فأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به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 وإنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمة لا من نشاء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 ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا بِمَا بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون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 قال ما عذ الله أن أخذ إلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعاً عِندَهُ إِنَّ إِذَا الْظَالِمُونَ فَلَمَّسْتَ إسْوَمٍ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّةً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّوَ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصْدِقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصْدِقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ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 وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجَنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ